112. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم 113. يوم يقوم الناس لرب العالمين 114. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين.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 اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ كَلَّا بَلْ ضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ كَلَّا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُو الْجَحِيمِ ثُمَّ يُقالُ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ كِتَابٌ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 119. وإذا مروا بهم يتغامزون 110. وإذا انقلبوا إلى أهلهم وَإِذَا فكهين 111. وإذا رأوهم قالوا وَمَا هؤلاء لضالون 112. 111. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون 112. على الأرائك ينظرون 113. هل توب الكفار ما كانوا